اِذْ قَالَ الطَّارِدُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ مَا طَامَ عَلَكُمْ لَا طَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَاسْتَأْذِنُوا فَرِيْقًا مِنَ النَّبِيِّ يَقُولُونَ إِنَّ وخلت عليهم من مقطارها ثم سروا الفتنة مأتوها ما وما تنبهوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسجولا إن فرأتم من الموت أو القتل وإذن لا So I know. سبقوكم بأنسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنون فأحبط الله أعمالا وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزان من كان الْجَزَاءِ الله عَظِيمٌ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ هم ينتظفون ونابدهم تبديلا ليجازي الله الصادقين بصدقهم ويعد بننا في الدين ويعد بننا كالله الذين كفروا بغيظهم من يمالوا خلا وكفروا